الأولى في علتي تاهي الصبيب وحفاق والتانية جلي عليك بالصبر ليل والنهار والتالسة رح ملجیت حذر العطار ولا قلبي ليك انكوى بالحب والتعزك يا سجعي يكباك نوح من الصبح <تصفيق> بسمع نواحكيتو فكري وتعجب فاصكرتني بخلي سبني عجب اللي يلتزج في للابي الثول، هو قوي للليل وناعل جمر بكالك. عجب اللي يلتزج وليلة الوصل شمس